و الحث على التمسك بكتاب الله تعالى و س ن ة رسوله الدعاء الى ا ل م د ى و الدلاله ع الخير ابتغاء وجهه ومرضاته و ثوابه سبحانه وتعالى اللهم أ ك ر ن ا بنور الفحم واخرجنا من ظلمات الوهم و ج د ن ا علما في هذه المساله إ ن شاء الله سوف نتطرق إ ل ى مسلكين من مسالك التعليم المسلك ا ل أ و ل يسمى بالدوران الدوران تمام المسلك ا ل أ و ل وهو السابع الدوران والثامن يسمى بالطرد والدوران、تركز. هذا الدوران ي ش ف ي ه بعض الاصوليين بالطرد والعكس نسميه بعض الاصولين ب ا ل ط ر ق وليش العكس يعني ا ل وصف م ل ط ر ب والعكس ا ل ط ر ق والعكس اذا بعض الاصولين نسميه ب ا ل د و ا ن بعض الاصولين نسميه هاش ب ا ل ط ر ق والعكس ايش معنى هذا الوصف يعني ان يتعلق الحكم ا ل و ص ف يوجد بوجوده وينعدي من حكم بعدده إ ذ ا وجد وجد الحكم و إ ذ ا ن ع د م ا ع د م الحكم ولا مناسبه ة ولا, ولا مناسبة. هذا دليل على أ ن هذا الوصف هو عله الحكم هذا دليل على أ ن هذا الوصف هو عله الحكم ل أ ن الحكمه اذا وجد هذا مثلا لو كنا مثل مثلا افتراضا كتاب مثلا ا ل ر ا ئ ح ة ا ل ق ر ي ب ة لا وجد, الـ وجد, الـ وجد, الـ الـ وجد الاسكار وإذا تمام و إ ذ ا ت م افترضنا م مثلا لو قلنا ا د ع و ن ان ا ف ت ر ض الاسكار ل إ ليس يعني ثابت ف ب ا ل إ ي م ا ء ولا ثابت في ا ل م ن ا س ب ة ا ف ت ر ض ن ا إ ذ ا وجد ا ل إ س ك ا ر وجدت الحرمه و إ ذ ا انتفى ا ل إ س ك ا ر ث ل ك ن اصبحت ا ص ب ح ص اصبحت ا خلل ا ن ت ف ت ا ل ح م ه ك ذ ا و ج د ن ا الش... ه ك ذ ا و ج د ن اصبحت ا اصبحت اصبحت اصبحت اصبحت اصبحت اصبحت ا دليل و ه ذ ا الوصف ليس م ن ا س ب ا ح ت ا ل ب ح ت اصبحت ا س ب ت ه ت م ا م و ه ذ ا الوصف ليس م ن ص و ح وصف م س ت ا ب ح ت م م ا إ ذ ن هذا الوصف هو العلم هذا الوصف هو ليش هو العلم اي اقرا ب س م ا ل ل س ا ب ع السابع لكم بالله اقرا ب س م ن ا السابع لمسالك العله ي الدوران ب أ ن يوجد الحكم أ ي تعلقه عند وجود و ص ف ويعدم هو أ و ل ى من قوله وينعديم عند عدمه و ا ل ب ص ف يسمى مدارا والحكم دائره وهو يفيد العليه غنا في الاصح وقيل لا يفيدها بجواز ان يكون الغسف ملازما لها لا نفسها كرائحه المسكر المخسوسه فانها دائره مع الاسكار وجودا وعدما بان يصير المسكر خلا وليست عل عله وقيل يفيدها قطعا وكان قائل ذلك قاله عند مناسبه الوسف كالاسكار لحرمه الخمر و لذلك <تصفيق> قال اسابيع من مسالك ا ل ع ل ة ا ل د و ر ة و يسمى بالضرد و العكس كما في مختصر م ن الحاجب و كما ذكره الشاريح في ح ا ش د قال ما هو قال ب أ ن يوجد الحكم أ ي وجود الحكم يعني تعلقه بان يوجد الحكم عند وجود وصف و يعدم قال هو أ و ل ى من قوله وينعدم الاولى قال ل أ ن ينعدم هذه ليس تصريفها صحيحا قالوا لا مانع ا ل ن ق و ل م ج ا ز م ي ن لا مانع ل و ه م ج ا ز م قال ويعدم الحكم أ ن ينعدم ل وجود له عند عدمه يعني عند عدم الوصف قال والوصف يسمى مدارا و الحكم دائرا ً لهذا نقول الحكم يدور حيث المدى يدور مع الوصف وجودا و وعددا طيب ركزوا معي وجودا ً و ع د ا ً هنا الشيخ ما ذكر شيء م ث ل ه لكن نحن هنا نذكر مثالين ذكرهما محمد أ ب و النور زهير في كتابه أ ص و ل الفقه قال المثال ا ل أ و ل تحريم الخمر مع ا ل إ س ك ا ر ف إ ن التحريم يوجد في عصير العنب إ ذ ا سكر وينعدم إ ذ ا زال ا ل إ س ك ا ر عنه ب أ ن تحجر او تخلد تمام طيب معنى هذا ركزوا معي هذا كله افتراض أ ن المسكر أ ن ا ل إ س ك ا ر هذا ليس وصفا يعني ليس معروفا ب ا ل إ م ا م ولا معروفا ب ا ل م ن ا س ب ة إ ذ ن هذا دليل على إ ي ش دليل على اللي طيب ركزوا معي طيب ثانيا المثال الثاني قال تحريم التفاضل في الربويات مع الطعم ف إ ن التحريم يوجد عند وجود الطعم في المطعمات وينعدم عند ا ل ع د ا م الطعم في غيرها كالحديد والجبش فلا يحرم فيها التفاضل هذا دليل على أنه ان ل د و ر ا على أن هذا الوصف هو ل ي ش و ل ك طيب ف إ ذ ا كان ر ك ش و ا معي فإذا كان, فاذا كان هذا الوصف منصوصا عليه فهذا أ ق و ى ما يمكن أ و لا و إ ذ ا كان هذا الوصف فوق انه منصوص عليه ا ج ت م ل على عله م ن ا س ب ة فهذا أ ع ظ م ما يمكن وبهذا يكون اجتمع فيه ث ل ا ث ة النص و ا ل ت أ ث ي ر والدوارث تمام قد يكون مثلا منصوص عليك ا ل إ ي م ه لكن لا دوران منصوص عليك لا م ن ا س ب ة إ ذ ن فيه دوران ولا والمناسبه قد يكون في ه واحد لا دوران لا إ ي م ه لا ن ص ولا م ن ا س ب ة لكن دوران فلك هذه أ ق ل ه ا و لهذا سياتي لك بعد شوي ي قال لك إ ي ش قال لك وهو أ ي دوران يفيد ا ل ع ل ي ة ظنا في ا ل أ ص ح الدوران هذا يفيد ا ل ع ل ي ة ظنا في ا ل أ ص ح يفيد يفيد ان هذا الوصف هو ا ل ع ل ة لكن دلالته على العله ظ ن ي ة وليست قطعيه هذا هو ا ل أ ص ح هل دلالته على ا ل ع ل ي ة ظ ن ي ة ام قطعيه قال لك ظنيه طيب قال وقيل لا يفيدها يعني وقيل لا يفيدها يعني لا يفيد ا ل ع ل ي ة ولو حتى ظن ق ا ل لجوازي أ ن يكون الوصف ملازما لها لا نفسها يكون الوصف هذا ملازم للعله لا نفس ا ل ع ل ة لا م ع ن ى أ ن يكون الوصف ملازم للعله لا, نفسها لا نفس العله مثل ك ر ا ئ ح ة ا ل م ش ق ر ا ل م خ ص و ص ة فانها تدور مع ا ل إ س ك ا ر وجودا وعدما ولكن هل ر ا ئ ح ة المشكل يا ج م ا ع ة هي العله لا ليست هي, لا هي العله إ ذ ن البول المقابل يقول ما يمكن لا يفيدها يعني لا يفيد العليه ظنا لماذا لجواز ي أ ن يكون الوصف ملازما ل ل ع ل ي ة لا نفس العله لا نفس العله ملازما لها أ ي ل ل ع ل ة لا نفسها أ ي لا نفس العله مثل ق ا ل ك ر ا ئ ح ة ا ل م س ك ر ا ل م خ ص و ص ة ف إ ن ه ا دائره قال ف إ ن ه ا د ا ئ ر ة مع ا ل إ س ك ا ر وجودا ً و ع د م ً تدور مع وجود ا ل إ س ك ا ر وجودا تمام قال ف إ ن ه ا د ا ئ ر ة مع ا ل إ س ك ا ر وجودا ً و ع د م ً قال ب أ ن يصير المسكر و خلا ب أ ن يصير المسكر و خلا يعني هذا تمثيل العدم تمثيل ب ي ش للعدم هذا المثال ل و ك و انتبه لا تفهم أ ن هذا المثال لوصف وصف الدوران لا لا هذا ليس مثال ل ل د و ر ا ت هذا مثال يقول ه ان الوصف هذا قد يكون ملازم ل ل ع ل ة وليس نفس ا ل ع ل ة مثل يقول لك ر ا ئ ح ة المشكله ذ ه م ل ا ز م ة ل ل ع ل ة توجد مع ا ل ع ل ة و ت ل ع ا د م بعدم ا ل ع ل ة مثلا لكنها ليست نفس ه لكنها ا ليست العله بنعيد العباره قال و قيل لا يفيدها ما معنى لا يفيدها أ ي لا يفيد ا ل ع ل ي ض م ن ك ي ما السبب لجواز أ ن يكون الوصف ملازما لها يعني ملازم للعله لا نفسها يعني لا نفس العله هل عندك مثال قال نعم ر ا ئ ح ة المسكر ا ل م خ ص و ص ة ف إ ن ه ا د ا ئ ر ة مع ا ل إ س ك ا ر وجودا و عدما إ ذ ا وجد ا ل إ س ك ا ر وجدت ا ل ر ا ي ح ه إ ذ ا انتفى ا ل إ س ك ا ر انتفت ا ل ر ا ي ح ه مثل أ ن يصير المسكر خلف قال وليست, وليست, علة. وليست عله طيب القول الثالث هيركز معي وهذا ليهم نحن يفيدها ق ط ع ن يفيدها يعني يقول لك الدوران يفيد ا ل ع ل ة ق ط ع ن قال اسمع و ك أ ن قائل ذلك قاله عند م ن ا س ب ة الوصف ك ا ل إ س ك ا ر ي يعني لما, لما, لما يستنبط المجتهد ويجد الحكم يدور مع وصف يوجد الحكم مع وجود الوصف وينعدم بعدم هذا الوصف وهذا الوصف م ش ت ب ه على م ن ا س ب ة هذا بلا شك يفيد القطع بالعليه ل أ ن ه اجتمع هنا مسلكين مسلك ا ل م ن ا س ب ة ومسلك الدوران ولهذا يرد شيخ ا ل إ س ل ا م يقول الذين قالوا أ ن الدوران يفيد ا ل ع ل ي ة قطعا هؤلاء ي توهموا ان هناك م ن ا س ب ة بين الوصف والحكم م ن ا س ب ة بين الوصف المدار بينه وبين له وبينه وبين ليش وبينه وبين الحكم, بينه وبين الحكم. إذا ط ي ب بيجي واحد ما هو الفرق, إيش الفرق بين, بين, بين هذا وما سبق و ي ن الشاطر ب يجيب لي الفرق ف ي هذا الدوران قد يجتمع قد ي ت ما ع قد م هو ل ا ز ل قد يجتمع مع الايمان وهو العلي النصوص قد يجتمع مع المناسب لكن في فرق ا بينه وبينهن أ س ا س ي ان الحكم يوجد بوجود ا ل ع ل ة كان ينعدم ا الحكم بسبب ا ع د ا م ا ل ع ل ة او بسبب اخر أه؟ لكن لا يعني العله ما يشترط فيها الانعكاس لكن لا يشترط فيه الانعكاس هذا يشترط فيه, فيه الانعكاس تمام قال لنا هاي اسمع لانك انظر السابع الدوران بان يوجد الحكم أ ي تعلق ه عند وجود وصف ما يعدم ويعدم عند عدمه يعني وجود الوصف بهذه ا ل ص ف ة تمام هذا ن ل ي ل على أ ن هذا الوصف هو ا ل ع ل م هذا نسميه الطرد وليش يسمونه الطرد و العكس يسمى بالطرد و ليش بالعكس إ ي ش ي ء موسى ا الغزالي تسمع قال هنا العكس ليس بشرط في العلل ا ل ش ر ع ي فلا أ ث ر لوجوده وعدمه تمام قال و ل أ ن زواله عند زواله يعني ل أ ن زوال الحكم عند زوال ا ل ع ل ة عند عند زوال الوصف يحتمل أ ن يكون لملازمته ل ل ع ل ة أ و لكونه جزءا من اجزاء ا ل ع ل ة أ و شرطا من شروطها تمام طيب اه يريد الدوران, من الدوران هذا من المسالك الفاسده ة الدوران ذ الطرد ا والعكس يريده من, من, من الفاسده الفاسد يريد الم... هنا قال القول في المسالك الفاسده باثبات ع ل ة الاصل المسلك الثالث الطرد والعكس جعلها يعني إ ذ ن الغزالي من الذين الذين ياخذون أ ن الدوران لا يفيد ا ل ع ل ة لا ق ط ع ا ولا و لا ا ل إ م ا م سيدنا ا ل إ م ا م الغزالي قال وقيل لا يفيدها و لهذا قال ل ج و ا ت ي ان يكون الوصف ملازما لها أ و جزءا من ع ز ا ء العله م ت خ ل ف الحكم بسبب آ خ ر لا بسببها طيب صاحبنا ابو النور زهير بيجيب ا ل أ خ و ا ن لحظه ايش قال ابو النور زهير اسمع المذهب الاول لا يفيد العليه مطلقا لا قطعا ولا ظنا وهذا مذهب الحنفيه وبعض الشافعيه كالغزالي والامني وابن الحاجب الغزالي والامني وابن الحاجب ا ل ص و ل الكبار هذا يقول ما يفيد العليه ا الحاجب قال وقيل يفيد العليه قطعا وهذا بعض المعتزله يفيد العليه ظنا وهو مذهب جمهور ا ل ش ا ف ع ي ومن هؤلاء الامام الرازي والبيضاء طيب إ م ا م ا ل ر ا ل ي ب و ي ط ا ن ي ب طيب بعدو ا س م ل ه إ ذ ا صارت عندنا ثلاثه ا خ و ا ل يفيد العليه ة ظنا وهو للجمهور الشافعي لا يفيد ا ل ع ل ي ة لا قطعا ولا ظنا وهو للحرفيه وبعض الشافعي منهم س ي د ا ل غ ز ا ل ي و ا ل آ م د ي وابن ا ل ح ا ج من المالكين يفيد العليه نطعا وهذا مذهب بعضها المعتزله و لا يلزم, يلزم المستدل به بيان انتفاء ما هو أ و ل ى منهم ب إ ف ا د ة ا ل ع ل ي ة بل يصف الاستدلال به مع إ م ك ا ن الاستدلال بما هو أ و ل ى منهم بخلاف ما مر بالشبهين <تصفيق> طيب قال هل يلزم المستدل الذي يستدل ب م س ل ك الدوران أ ن يبين أ ن هناك ليس ما هو أ و ل ى منه يعني هل ي ش ت ر ى في ا م ع ي ل ح ج ي ة الدوران أ ن لا يوجد ما قبله من المسالك كنا لا يشترط ذلك في الدوران بخلاف الشبه لا يصار الى الشبه إ ل ا إ ذ ا تعذر قياس له ق ي العلم س ا لا, يص... لا يصير إ ل ى الشبه إ ل ا عند تعذر المناسب بالذات حينما لا نوجد وصف مناسب بذاته ن ل ج أ إ ل ى الشبه هنا قال لك لا قد نلجا اليه ولو مع وجود المناسب قال ولا يلزم المستدل به بيان انتفاء ما هو أ و ل ى منه ب إ ف ا د ة ا ل ع ل ي ة ما يلزمه بيان انتفاء عدم انتفاء يعني عدم تمام عدم يعني عدم وجود ما هو أ و ل ى منه بالعليت إ ي ش الذي هو أ و ل ى منه بالعليه المناسب ا ل إ ي م ا ء تمام النص طيب قال بل يصح الاستدلال به يعني بل يصح الاستدلال به يعني بل يصح الاستدلال بالدوران مع إ م ك ا ن الاستدلال بما هو أ و ل ى منه بخلاف ما مر بالشبه لا ي ل ج أ الى قياس الشبه إ ل ا إ ذ ا ع د م المناسب ب ل ا ل م ف الذات طيب طيب الان بيجيب لنا الاعتراض الاعتراضات ا ل و ا ر د ة في مسلك الدوران اركز منك ع ي بيجيب لك اعتراضات ا ل و ا ر د ة ف ي مسلك ل ا د و ر ا ن هيا قرأ ر و د ج ح جانبه أ ي المستدل بالتعديه ل و ص ف ه على جانب ا ل م ع ت ر د حيث يكون و ش ف ه قاسلا ان أ ب د ا ا ل م ع ت ر د وصفا آ خ ر أ ي غير المداري、طيب. والاصح أ ن ه إ ن تعدى وصفه أ ي من المعترض د إ ل ى الفرع المتنازع فيه بقيد جلته بقولي واتحد م خ ت د ى وصفيهما أ ي المستضل والمعترض د هو أ و أو ل ى الى فرع آ خ ر لم يطلب ترجيح بناء على جواد التعدد بوعيه وكلا وكلا يطلب الترجيق بنان على منعه و ب ن ه جزم الاسلوب بثاني بنان على مارجها ومنمنعه حادد من العلم اما اذا اختلف مطلع وسفينهما كان يكتب احد هؤلاء م و الاخر و الحرمه فايطلب الترجيق هاي. هاي الان نحن ا ل آ ن نتصور م ن ا ظ ر ة م ن ا ظ ر ة طيب اعترض تمام اشتدل المشتدل بوصف ا ش ت ب ط ه بوصف الدوران بمسلك الدوران اعترض عليه المعترض بوصف آ خ ر اعترض عليه المعترض بوصف آ خ ر طيب كيف يرجح, كيف يرجح المستدل وصفه على الوصف ا ل آ خ ر قلنا يرجح المستدل وصفه على الوصف ا ل آ خ ر بواسطه الترجيح ة ا ما هو الترجيح ل أ ن يكون مثلا وصف المستدل متعدد و ص ف المعترض قاصر وصف المستدل متعدي وصف المستدل قاصر قال الشيخ ويترجح جانبه أ ي المستدل بالتعديه لوصفه على جانب المعتذر على جانب المعتذر حيث يكون وصفه قاصرا يعني ا ل آ ن اعتراض يعني نقول ا ل آ ن نحن نتحدث عن وسائل دفع الاعتراض من وسائل دفع الاعتراض الترجيح متى في حاله القدم من وسائل دفع الاعتراض الترجيح في حالتها ا ل ح ا ل ة ا ل أ و ل ى لما يكون وصف المستدل متعدي و ص ف ا ل م ع ت ر ض قاصر ا ل ح ا ل ة ا ل ث ا ن ي ة لما يكون هناك تناقض بك ا ج م ع ي بين الوصفين لما يكون هناك تناقض بين الوصفين في هذه ا ل ح ا ل ة يحصل من وسائل دفع الاعتراض الترجيح من وسائل دفع الاعتراض الترجيح أ م ا في ا ل م س أ ل ة ا ل أ و ل ى فلا شك أ ن ا ل ع ل ة ا ل م ت ع د ي ة أ و ل ى من العله العشق القاصد مثلا لو ان ا ل المشتدل استدل ل ر بان أ ا ل ع ل ة في الرباع هي ا ل ن ق د ي ة عارضه المعترض قال له ا ل ع ل ة هي ا ل ذ ه ب ي ة وكل منهما من هذين الوصفين استنبط في ا ل إ د ا ر ة مدار م معنى مدار يعني وجدنا الحكم حكم الربويه تثبت مع وجود ا ل ن ق د وينعدم بعدم الأهل. وهذا في وجود الذهب وينعدم بعدم الذهب ا ل آ ن هذا المعترض قالوا لا اسلموا ان الوصف الذي يوجد لوجوده الحكم ويعدم بعدمه هو ا ل ذ ه ب ي بل ا ل ن ق د ي ة بل هو ا ل ذ ه ب ي ة بل كونه ل ذهب كيف يدفع الاعتراف يقول له المستدل وصفي ارجحوا من وصفي وصفي متعدد وهو ا ل ن ق د ي ة يتعدى إ ل ى ا ل ف ض ة بينما وصفك خاص ب لا خاص بالذهب خاص بلا تماما ذكروا بالبنان يمكن نقالوا عندكم ب ا ل ح ا ش ي كيف يعطي عقلي ك ت ا من صيغ ا ل م ن ا ظ ر ة على ا ل س ف و ر ه المستدر はい。Look, ف أ ج ا ب ا ل م ع ت ر ف أ ج ا ب المستجد من ن وصفه أ ر ج ع ه من وصفه بالتعبير ارجعه من وصفه بماذا ن و ا ل م س أ ل ة ا ل أ و ل ى ا ل م س أ ل ة ا ل ث ا ن ي ة ا ل م س أ ل ة الثانيه ة المسألة الثانية طيب ايه طيب ق ل ط ا اقرا ا ل م س أ ل ة طيب من اقرا ا ل م س أ ل ة ا ل م س أ ل ه ا ل ث ا ن ي طيب قال ويترجح جانبه أ ي المستدل بالتعديه لوصفه على جانب المعترض حيث يكون وصفه أ ي المعترض قاسرا ان أ ب د ا المعترض وصفا آ خ ر غير المدار هذا كله إ ن أ ب د ا المعترض وصفا آ خ ر غير المدار تمام وابدا وصفا آ خ ر تمام هذا أ ب د ا ا ل ن ق ض ي ه وهذا أ ب د ا الذهبي تمام ا ب د أ و ص ن ع إ ذ ا هذا متعلق قوله إ ن أ ب د أ هذا متعلق و ي ت ر ج ع جانبه أ ي م س ت د ر ا ل ت ع د ي ت ي تمام ان أ ب د أ ا ل م ع ت ر ل و ص ن ع آ خ ر اي غ ي ل المتعب ولا, ولا صح انه يتعدى وصفه أ ي ا ل م ع ت ر ل إ ل ى الفرع المتنازع بقيد سدته ب ق ب ر ي واتحد مبتغى وصيهما ت م اي م أ ا ل م س ت د ي ن والمعترض تمام أ و إ ل ى فرع آ خ ر لم يطلب نفسه لم يطلب نفسه ه ركزوا اسمعوا يعني ركزوا يعني الان حالتين تمام يعني الترجيح هنا اسمعوا الترجيح ما يكون إ ل ا حيث كان هناك تناقض إ ذ ا كان هناك تناقض نطلب الترجيح إ ذ ا لم يكن هناك تناقض ما نطلب الترجيح ل ي ش ل أ ن ه يجوز تعدد العلم يجوز تعدد ليش؟ تعدد العلم يا اما ا لنا س م ع ل ا مثلا اختلفوا في ع ل ة ا ل أ ص ل قال هذا ع ل ة ا ل أ ص ل مثلا ال... ال... ال... ال... الوزن تمام الطعم قال له ا ل آ خ ر ع ل ة الاصل ع ل ة ل أ هي الكيد والفرع المختلف فيهم بينهم كلهم الجوز كلهم الجوز يصبح يكون مطعوم ويصبح يكون ها هل نحتاج إ ل ى ترجيح لا نحتاج إ ل ى ترجيح يعني جواز تعدد لا لا مانع من ان يكون ا ل ع ل ة في الجوز لي و ا ل ع ل ة في الجوز لي مجموع علتين لا م ا ن ما منكم ترجيح ولو حتى في وصف آ خ ر في فرع آ خ ر ظهر ا ل ن ز ا د أ ي ض ا ما نكتب ت ر ج م ة لماذا لأنه ي ج و ش تعدي عد للعلم بعد... دعونا نكتب الامثله على السبوره اين يمسحها فرق. ما ظهر هذا الخلاف على ا ل ف ر ق لهذا الحال هل يمكن أ ن تندفع ا ل م ع ا ر ض ة هذه بالترجيح لا يمكن أ ن تندفع ا ل م ع ا ر ض ة بالترجيح لماذا لجواز ا ت ع د د لله لا مانع ن تكون العله ت م ا في التفاح او ا ل ن م او ا ل و س ي ل تمام طيب لكن س م ع ي ا ل م س أ ل ة ا ل ث ا ن ي ة تمام ا ن المستدل الشعير الربوي هو نفسه, نفسه. نفسه. الشعير ا ل ر ب ي قياسا على الكرب الشعير ا ل ر ب ي قياسا على ا ل ك ر م الشعير م ا الربوي قياسا على البطء ل الاختيات ع ل ة الاقتياد و الادخار قال المعترض قال ا ل م ع ت ر ق ا ل العله م ت ع ل تمام بل العله تمام بل العله في البر تمام بل العله في البر ي ة هي الطعوم تمام هي الطعوم تمام ي ط ع و بناء عليه و ب فالتفاح في ه و ل و التفاح في هوليك و ا ت أنا هذا المثال ل ل ا م ع ي ل خذ ا ل م ث ا ل طيب ركزوا على عباره لا بجد العباره اسمعوا قال الشيخ و لا صح أ ن ه ن ت ع د ى وصفه أ ي المعترض إ ل ى الفرع المتنازع فيه ب غ ي د زدته بقولي و اتحدا مقتضى وصيهما يعني مقتضى وصف المستدير و مقتضى وصف المعترض طيب ده واحد هذه ا ل ص و ر ة ا ل أ و ل ى بقسم ي ا تحد مقتضى وصيهما ا ل ص و ر ة ا ل أ و ل ى ا ت ح د في الجوز و التحد او في الجوز بس ا ل ع ل ة عند ا ل م ش ت د ل هي ليش العله عند المسلم انه مفعول و العله عند المعترض انه انه موجود طيب دي المساله الاولى المساله الثانيه او الى فرع اخر يعني اتحد مقتضى وصفي او الى فرع يعني الى الفرع نفسه او الى فرع اخر يعني تعدى ا ل وصف المعترض الى فرع اخر يعني ركز معي وصف المعترض الان دار العله في القبر هي ا ل ط ك ن يجب ان يكون ه و ا ل ت ف ا ف ق ا ل ل د م ط ل م ي ن في المعارضه التي يجب ان يكون هناك افراد مسلمين في المعارضه ة التي يجب ان ل يكون هناك افراد مسلمين في المعارضه التي يجب ان يكون هناك افراد مسلمين في ا ل م ن ا سبق ر ض ن التي يجب ان يكون ه ن ا ل ا ل ش ر ع ي يجوز تعدد العلل ا ل ش ر ي نال وقيل يطلب الترجيح نال بناء على منعه يعني بناء على منع جواز تعدد العلل و به جسم ا ل أ ص ل في الثاني فين في الثاني وهو إ ن تعدى وصف المعترض إ ل ى فرع آ خ ر و به جسم ا ل أ ص ل في الثاني وهو إ ذ ا تعدى وصف المعترض إ ل ى فرع آ خ ر قال بناء على ما رجحه من جو... على جواز تعدد التعدل... بناء على ما رجحه من منع تعدد ا ل ع ل ل يعني ل أ ن ه تاج الدين ا ل س م و ك ي رجع عدم جواز تعدد ا ل ع ل ل قال أ م ا إ ذ ا اختلف مقتضى وصفيهما إ ذ ا اختلف مقتضى وصفيهما كان اقتضى وصف المستدل الحل وصف المعترض ا ل ح ر م ة لا ت ر ا ق ض أو ل ا وحينئذ يطلب الترشيح إ ذ ا متى يطلب الترشيح ما نحتاج الى الترشيح إ ل ا إ ذ ا هناك تناقض بين م ق ت ب ى الوصفين أ م ا إ ذ ا لم يكن هناك تناقض بين م ق ت ب ى الوصفين فلا نحتاج إ ل ى الترشيح ولا نلجا إ ل ى الترشيح تمام لا نلجا إ ل ى الترشيح لا نلجا إ ل ى الترشيح إ ل ا إ ذ ا كان هناك تناقض تمام وهذا ما سبق معنا وجبنا السؤال فيه بالاختبار ت ما م ما تندفع ا ل م ع ا ر ض ة بالترجيح إ ل ا إ ذ ا كان هناك تناقض أ م ا إ ذ ا لم يكن هناك تناقض م ا نحتاج إ ل ى أ ن نفحها ح ن ن بالترجيح في اغلب المواضع لماذا ل أ ن ه بناء على جواز تعدد ا ل ع ل ل بناء على جواز تعدد, تعدد العلم ا ل خ ل ا ص ة الدوران هو أ ن يوجد الحكم عند وجود الوصف و يعدم عند عدمه المعتمد أ ن ه يفيد ا ل ع ل ي ت ة في الاصح وقيل لا يفيد ا ل ع ل ي ت ة مطلقا وقيل يفيد ا ل ع ل ي ت ة قطعا تمام هل, هل يجوز الاستدلال بالدوران مع وجود غيره نعم يجوز استدلال ل ا الدوران مع وجود غيره بخلاف الشبه أ ي ن لا يجوز الاستدلال به مع وجود ي اش مع وجودي غيره تمام طرق رد الاعتراضات التي ترد على هذا المسلك من من اوجه الرد أ ن يبين المستدل أ ن وصفه متعدد و وفق غيره اه اه اه قاصر و المتعدي أ ر ج ح و ا من القاصر ثم إ ن ه ا ا ل م ع ا ر ض ة لا تندفع بالترجيح إ ل ا إ ذ اختلف ا م س ت ظ ا ه ا أ و كان أ ح د ه م ا ق ا ص ر و ا ل آ خ ر متعدين و الا ا لا ع تندفع ا ل م ع ا ر ض ة بالترجيح طيب إ ذ ا كل واحد قياس ح ج في نفسه كل واحد فيه ح ج ة في نفسه لكن ليس ب ح ج ة على الخصم ولهذا حجة في نفسه لكنه ليس على الخصوم ل لا يقبلان على الخصوم نعم يقبلان في نفسهما لكن على الخصوم لا يقبلان الا بنجي إ ل ى ا ل ج م ع ي ن ل ى مسلك من مسالك ا ل ع ل ة وهو الطرد الطرد هذا مسلك ب ا ل مسالك العله تمام مسلك ب ا ل مسالك العله ا ل أ ك ث ر و ن على ردهم و هو إ ي ش المسلك هذا يسمونه الطرد ما معنى الطرد الطرد يقال و ان أ يوجد الحكم تمام مع وجود وصف تمام أ ن يقارن الحكم الوصف بس في م ق ا ر ن ة في م ق ا ر ن ة الحكم يقارن الوصف تمام لكن بدون م ن ا س ب ة الحكم يقارن الوصف لكن بدون ايش بدون مناسبه ة ا ق ر أ اسمع اقرا الثامن من مسالك ع ل ت ي الطرد ب أ ن يقارن الحكم الوصف بلا م ن ا س ب ة لا بالذات ولا ب ا ل ط ب ع كقول بعدهم في الخل مايع لا تبنى الق لا تبنى ا ل ق ن ط ر ة ولا جنسي فلا تزال به النجاسه كالدهن اي بخلاف الماء فبناء القنطره وعدمه لا م ن ا س ب ة فيهما للحكم و إ ن كان مطاردا لا ن ق ض عليه وقولي بلا م ن ا س ب ة من زيادتي وخرج به ب ق ي ة المسالك ورده ا ل أ ك ث ر من العلماء لانتفاء ا ل م ن ا س ب ة عنه قال علماؤنا قياس المعنى مناسب ل ا ج ت م ا ل ه على على الوصف المناسب وقياس الشبه تقريب وقياس الطرد تحكم فلا يفيد وقيل يفيد المناظر دون ا لنفسه ا ر ل ن ل أ ن ا ل أ و ل دافع والثاني مثبت وقيل إ ن قارنه فيما عدا س و ر ة النزاع أ ف ا د العليه فيفيد الحكم في س و ر ة النزاع وقيل, لا وقيل تكفي مقارنته له في ص و ر ة و ا ح د ة غير ص و ر ة ا ل ن ز ا ل قال الثامن من مشاهد العله اقرب ايش معنى اقرب قال ب أ ن يقارن الحكم الوصف بلا م ن ا س ب ة وجدنا الحكم يقارن الوصف بلا م ن ا س ب ة يعني مثلا وجدنا الحكم يقارن وصف معين تمام وددنا الحكم ي ق ا ر ن وصف معين بدون مناسب مثل طيب اجمعت ا الاخوه تمام على ان الدهن لا تزال به ن ج ا س ه ذ ا اجمع تمام اجمع على ان الدهن لا تزال به ن ج ا س تمام لذا عدم إ ز ا ل ة ا ل ن ج ا س ة في الدهن وصف تمام عدم إ ز ا ل ة النجاسه طيب. ايش في الدهن طيب ليش ن ر ك س معي ليش الدهن ا ل آ ن نحن نستنبط وصف ل س ت وصف بالدهن الان هذا الحكم متفق عليه إ ي ش الحكم لانه لا يجوز إ ز ا ل ة ا ل ن ج ا س ة بالاخر بدهم بينما الماء يجوز إ ز ا ل ة ا ل ن ج ا س ة بدهم ا ل ا إزالة النجاسة بالدم ء يجوز النجاسة هذا ما وهذا ماء وهذا دم إيش ما الفرق بينهم خبره م ق ش قال ان الماء م ا ي ع كبير ا ل ق ن ط ر ة تبنى على مثل تعرفون القنطره أه؟ إيه الجسر إيه الجسر, يبنى على الجسر يبنى على الماء بينما الدهن هل يبنى, هل يبنى الجسر عليه ما يبنى الجسر ع ل ي ه ما يبنى الجسر عليه طيب هذا م ق ا ر ن ة الحكم لهذا الوصف وهو كونه م ا ئ ع لا تبنى ا ل ق ن ط ر ة على جنسك إ ذ ن قال نحن إ ذ ن ب ن ق و ل ب نسوي قياس ب ن ق و ل ايش منقول بالقياس هذا الخل لا تجوز ا ز ا ل ة ا ل ن ج ا س ة به قياسا على ماذا قياسا على الدهن المجمع عليه الذي لا تزال ن ج ا س ة به م ا ا ل جامع قال بجامع أ ن كل منهما مائع لا تبنى ا ل ق ن ط ر ة على جنسك خونه م ا ي ع لا تبنى ا ل ق ن ط ر ة على جنسه هذا الوصف مقارن ا ل نعم ل ك ن ه م ق ا ا ر ن لكن شيء مناسب ة بين بناء ا ل ق ن ط ر ة وعدم بنائها لا م ن ا س ب مناسبة, مناسبة تدرك بالحق ولهذا رده ا ل أ ك ق ر من العلماء قال اسمع قال الثامن من مسالك ا ل ع ل ة أ اطرت ل أ ن يقارن الحكم الوصف بلا م ن ا س ب ة في م ق ا ر ن ة بين الحكم و الوصف تمام لا بالذات و لا بالتبع يعني لا م ن ا س ب ة بين الحكم و الوصف بالذات فيكون مناسب و لا بالتبع فيكون من قياس الشبع حتى مثل قال تقوي بعضهم ويقول ا لهم اصحابي لاصولي كورونا م ذ ل ك ايش يقولون ضف القياس هذا القياس صحيح هذا القياس غير صحيح الخل و اين الوصف الجامع مائع لا تبنى ا ل ق ن ط ر ة على جنسه يعني على مثله فلا تزال به ا ل ن ج ا س ة طيب اذا الحكم لا الحكم لا تزال به لا ه ن الاصل يا ج م ا ع ة الدهن <تصفيق> اين الاصل الدهن اين الفرع الخل تمام اين الفرع ليش <تصفيق> الخل الدخ... بدل ما نسوي هذا الحكم نسوي قياس شبه ونقول الخلف مثل الدهن ف ص ف ه فلا تزال ا ل ن ج ا س ة به انتهى بدرس ف الصفه ابدا ما نسوي قياس ط ا ر ج ما قيمه لا تبغى ا ل ج ن ط ر ت ه على جسمك إذن أنا اريدك أ تفهم بس اين ج ا ب و العلم ا إنتين فهمت الان آ ن فهمت ل آ أن ان ل على م م ج ع أ الخل لا ت ز ا ل ب النجاس أه؟ آه إذن ما الفرق بين الخل والدهن ب ي ن والماء لك الماء هذا تبنى القنطره على مثله الماء هذا ما تبنى الاجور عليه الماء يسويه هذا هو الوصف الضربي م اين م الآن ب س قياس إذا على على المعنى ى ا ل ا ء الجامع كل منهما مائح لا تبنى ا ل ق ن ط ر ة على جنسه قال, قال اي الماء أ بخلاف الماء, الماء فاننا فبناء ق ا ل ف ا ل ق ن ط ر ة تبنى م م ا خ ل الماء ا ف ف إ القنطرة ن ت ب على جنسه ولهذا ي س ا ج ه ل ى ا ل ن د ا س ة ق ا ل فبناء ا ل ق ن ط ر ة وعدمه لا م ن ا س ب ة فيهما للحكم وش مناسبه إ ز ا ل ة ا ل ن د ا س ة وين المناسبه ا ل ع ق ل ي بين إ ز ا ل ة ا ل ن د ا س ة وبناء الجسر ماشي مناسبه ا ه و إ ن كان مطردا ض لا نقبل عليه وان كان مطردا ض تمام يعني المات بنا ل ق ن ط ر ة على مثله ولا ك ب ر تبنا ل ن ط ر ع على م ث ل ما ينتم ك و ل ي و ك و ل ي بلا م ن ا س ب ة من زيادتي خرج به ب ق ي ة المناسب ما ز ا ل عند ب ق ي ة ا ل م ن ا س ب ة هناك مقارنه وصف للحكم لكن معها مناسب لكن م ع ا مناسب لكن معها مناسب لان ورده ايش حكم هذا الطرب قال ورده ا ل أ ك ث ر من العلماء قالوا هذا الطرب مردود لماذا بعد انتفاء المناسبه عنه عن ا ل م ق ا ر ن ة هذه ما في م ن ا س ب ة لو كانت م ن ا س ب ة لقالوا فيه ولكن لا م ن ا س ب ة قال علماؤنا وهذا الكلام يذكرون الاصولين و كلام جميل وهو كالتدريب لماذا ر د و ا وهذا الكلام في أ ص ل ي منا اول من نقله أ و ل من نقله بن ا ل سمعاني في كتابه قواطع الادله ايش قال هذا كلام الاصول قال علماؤنا يعني اصولي و ن قياس المعنى م ن ا س ب لماذا لاشتماله أ ن على الوصف المناسب وقياس الشبه تقريب تقريب لماذا ل أ ن ه م ش ت م ل على المناسب بالتبع يشبه له المناسب ب ا ل ذ ا قال وقياس الطرد تحكم يعني ه ا ب ل له ا يشبه فلا يفيد فلا فلا يفيد. طيب. وقيل البول الثاني يرقص معي انتم تعرفون انتم تعرفون انتم ن ا ب ر يا اما مجتهد و هو الناظر لنفسي يا اما مناظر و ل ه لا اثنين يستخدم الاصول اثنين يا اما مجتهد يا اما مناظر قال, قال بعضهم الطرد هذا حجه للمناظر ليس حجه للناظر الناظر منه المجتهد والمناظر ض ل ط معروف ليش قلتم ح ج ة للمناظر قال ل أ ن المناظر هذا مدافع ايش و ظ ي ف ة المناظر يدافع عن مذهبه سميناه الخلافي نحن بينما الناظر هذا هو المجتهد م ث ب ت والدافع、لا. هو ح ج ة في ا ل د ف ع لكن ليس حجه في ا ل إ ث ب ا ت يعني اضطرب ح د ه في الدفع يمكنهم يردبه و لكن ي ث ب ت و ا لا تمام قال اسمع يا سلام قال و ق ي ل ة يفيد المناظره دون الناظره لنفسه و ق ي ل ة هذا الاثنين يستخدمون الوصول دائما نقول لكم اثنين المناظر تمام هو الذي يثبت تمام المدافع عن مذهبه والناظر وهو المجتهد لنفسه تمام ا ل والثاني ل ل ل ث ث ا ا هذا يقول حجه لمن قال وقيل وكيل يفيد ا ل م ن ا ظ ر ة دون ا ل ن ا ظ ر ة لنفسه ايش و ل أ ن ا ل أ و ل ا ل م ن ا ظ ر ة ايش هو دافع يدافع عن المذهب والثاني وهو الناظر ن ف س ه وهو المجتهد مثبت هذا دائما في ا ل و ص و ل هنا ي ذ ك ن لك المناظر ي ك ولهذا ن ك نحن ن ا ل ك مثلا م قياس مركب الاصل ح ج ة للناظر لنفسه لكن ليس ح ج ة على المناظر دائما ما نذكر هذا ونفرق بين أ ن يكون ح ج ة للناظر و ح ج ة ل ي ش للمناظر لا هذا يريده ا ل م ن ا ظ ر على المناظر ل أ ن ه دافع وليس ح ج ة للناظر جميل و ق ي ل إ ن قارنه تمام فيما عدا ص و ر ة النساء افادت ع ل ي ت ه فيفيد الحكم في ص و ر ة النساء قال القيل إ ن قارن الوصف الحكم في غير ص و ر ة النساء بيننا وبين المعترض في ص و ر ة أ خ ر ى هذا يفيد ا ل ع ل م ي ة إ ن كان ما قارن الوصف الحكم إ ل ا في ص و ر ة النزاع لا ما يفيد العليل قال وقيل إ ن قارنه فيما عدا ص و ر ة النزاع أ ف ا د العليل فيفيد الحكم في ص و ر ة النزاع القول الرابع وقيل تكفي مقارنته له في ص و ر ة و ا ح د ة غير صوره النزاع ص و ر ة واحده غير ص و ر ة ل ع ي ش النزاع لكن على كل حكم على كل حال الاكثرون أ ر و ن من ل أ يقولون ب ر د ه اذن ل يقولون أ ر برده و ن إيش إ بقي معنى التاسعه ة ذ الثامنة بقي م ع ن ا اثنين بقي م ع ن ا تنقيح المناط والغالب هذا ن شاء الله في ا ل م ح ا ض ر ة ا ل ق ا د م ة يوم الاثنين بنكمل بنكمل و هذا كله تنقيح المناط إ ل ى عند القوادح و ب ن ب د أ بالقوادح يوم ا ل ا ي ن يوم الخميس ما ن ب د أ في القسم الثالث من الماده الخميس اللي بعدين هذا اللي بتكون كل واحد ب ت ق م ي م ا ل واحد يسوي له دفتر ر ش يتابعنها اعتراض جواب الاعتراض جواب نفهم الاعتراض ونفهم ل ي ش الجواب والله و اعلم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>